بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لنا المُرسلين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتبذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أسرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أسرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أممهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون. وَجَنَّ نَ مِنْ ذَنِي أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَنَّ نَ غَنِي أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتبع الذكر وخشى الله ماذ الغي غير من تبع الذكر فبشره بمغفرة واجر كريم فبشره بمغفرة كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتبو ما قدموا وأثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونتبو ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحقناه في إيمان مبين وكل شيء أحقناه في الْمُدِينِ وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إذ أرسلنا إليه مثنى فكذبوه ما فعزنا بثالثٍ فقالوا إن إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليه مثنى فكذبوه ما فعزنا بثالثٍ فقالوا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 قال ربنا يعلم إن إليكم لم تسلون قال ربنا يعلم إن إليكم وما علينا إلا تغيرنا بكم. قالوا إن تغيرنا لكم. لئلا متنتهوا لنظر منكم ولا يمسنكم من عذاب أليم. لئلا متنتهوا لنظر منكم قالوا إنكم ماكم أنكو إنكم ماكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 اشتروا من لا يشأركم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرا وإليه ترجعون أأتخذ مِنْ دونه آلهة إن يرد من الرحمن بضب لا تغن شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا ولا <تصفيق> لا أشركهم ولا أنكرون إني إذا التي ظلال مبين إني إذا التي ظلال قيل دخل الجنة. قيل دخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون. قال يا قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. المقرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما صيحتا واحِرة فإذاهم قامِدون إن كانت إلا صيحة واحِرة فإذاهم قامِدون يا حسرة على الأيباد يا حسرة على الأيباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون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 تَجَلَّى الْأَرْضَ مَيْتَةً أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَتَنَوَّى يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ وأكلوا وأمروا وبجّرنا فيها النّلود ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ليأكلوا من ثمره وما عملته أَفَلَا يَشْكُونَ أَفَلَا يَشْكُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبث الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبث الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم مظلمون. والشمس تجري مستقر لله. زالت تقدير العزيز اللعين. زالت تقدير اللذيذ اللعين. والقم وقد ضمه منازل حتى عادته الرضون القديم. لشمس يبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سارق النهار لشمس يبغي لها أن تدرك القمر في فلك يسبحون يَذْهَبُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذَاتَ الدِّينَةِ هُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذَاتَ الدِّينَةِ هُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مثله مَا يَرْكَبُونَ وَخَلَقْنَا لهم وَإِنَّ شَأْنُ غُرُقُهُمْ فَلَا خَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَضُونَ وَإِنَّ شَأْنُ غُرُقُهُمْ فَلَا خَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَضُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ مَتَاعًا إِلَى حِينٍ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ عَن إِلَٰهِهِمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ وما تأسيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 قال الذين كفوا للذين آمنوا أن قائم ملّو يشاء الله أقامه إن أنتم إلا في ظلال مبين قال الذين كفوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينطقون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهم فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرضمون في ظلماتور فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينسلون وفي ظلمات فاذا هم من الاجداد نار تسيرون قالوا يا ويلنا من بعثنا مما قضينا هذا ما وعد الله وصدق المبسلون هذا ما وعد الله وصدق المبسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 إن أصحاب الجنة اليوم في شؤون فاتهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شؤون فاتهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأراي متتئون. لهم فيها فاتهات ولهم ما يذعون. لهم فيها فاتهات ولهم ما يذعون. سلاموا قولا من ربه الرحيم. وامتاز اليوم أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَأَنذِرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أن لا تعبد الشيطان يا بني آدَمَ أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عظم مبين، إنه لَكُم عظم مبين، وأن يعبدوني، وأن يعبدوني، هذا طريق مستقيم. ولقد أضللكم جبالا كثيرة. ولقد أضللكم جبالا كثيرة. أفلم تكونوا تعسلون؟ أفلم تكونوا تعسلون؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه اسلم اليوم بما كنتم تفكرون اسلم هل بما كنتم تسمعون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو مشاء لطمثنا على أعينهم فاستبكوا الصراط فأنا يبصرون ولو مشاء لطمثنا على أعينهم فاستبكوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يضعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما وَمَن نَّعَمْنَاهُ الْهُنُونَ نَكْسُهُ فِي الْقَلْك وَمَن أَمِرْنَهُ نَكْسُهُ فِي الْقَلْك أَفَلَا يَعْقِلُونَ, يعقلون وَمَن عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِيلَهُ وَمَن عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا إنه إلا بقر وقرآن مبين. إنه إلا بقر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا ويحق فَالْقَوْلُ وَالْكَافِرِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عملت وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَلَوْلَا فِيهَا مَآبٌ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ ينصرون لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم دون دون محضون فلا يحدك قولهم فلا يحدك قولهم إننا ما يسرعون وما أَوَلَمْ يَعْلَمْ إنسانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُقْفَةٍ فَإِذَا هُوَ فَصِيمٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَعْلَمْ إِنسانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ من نطفة فإذا هو فصيم وَظَرَبَ لَنَا مَثَلَهُ وَنَفِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحِلَّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيٌّ قَالَ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا الذي خلق السماوات والارض بقدر قادر على ان يخلق مثله اوليس الذي خلق السماوات والارض ابي له ان يخلق مثله بلا وهو الخلاق العليم بلاء هو كل العريق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه الذي كل وإليه ترجعون